بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آ ل ه وصحبه أ ج م ع ي ن أ م ا بعد كيف تتعامل مع الله أ ه م سؤال يمكن أ ن نسمعه في حياتنا كلها ل أ ن ه توجد أ ش ي ا ء ك ث ي ر ة معنا في هذه ا ل ح ي ا ة لكن أ ه م من نحيا معه في هذا الكون هو الله الله الله هو أ ج ل اسم وهو سبحانه أ ج م ل مسمى لهذا الاسم هو أ ح س ن من يعاملك ولن تجد أ ح د أ ح ن ولا أ ل ط ف ولا أ ف ض ل من الله ت ع اذا ل ى إ تعامل معك والغريب أ ن ن ا لا نشعر بذلك مع أ ن ه سبحانه في كل يوم يعاملنا ن بأنواع كثيرة من التعامل الحسن مرة يسترنا مرة يفرحنا مرة يرحمنا مرة يعطينا ا التعامل كثيرة ي ي مرة مرة مرة مرة مرة س ق ولا ينتظر منا جزاء ولا مقابلا ل أ ن ن ا أ ص ل ا لن نستطيع أ ن ننفعه بشيء ما هو الشيء الذي نملكه ولا يملكه هو لا يوجد إ ذ ا لماذا يفعل الله لنا كل هذا لأنه الودود سبحانه الذي لا حدود الكريم الذي لا منتهى لكرمه ولا تعامله الغني ا لمودته لكرمه مثيل لحسن تعامله مع خلقه ل مع حدود هو الغني عنهم وهم منتهى مع مع عنهم أنه فاذا ق ر ء الفقراء إليه يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى إ الناس الله والله هو الغني والحميد يا أيها هو أنتم ف كان الذي يعاملنا في كل يوم بهذه ا ل ع ظ م ة وبهذه الرحمه ة و ب ذ ا الكرم فو الله لا بد أ ن نعرف كيف نتعامل معه أ ن ا لا أ ت ك ل م عن ت ع ا م ل العام فكلنا يعامل الله في كل يوم ب ا ل ع ب ا د ة والذكر لكن هناك تعاملات د ق ي ق ة يجب أ ن نحسن فيها الاختيارات ج ا ه بعض ا ل أ ف ع ا ل التي تكون منه سبحانه فكيف تتعامل مع الله إ ذ اذا سترك إذا سترك الله يجب أن تقبل هديته ما هي هديته وكيف أقبلها؟ كيف تتعامل وكيف كيف إذا إ الله ما أقبلها الله هي يجب أن مع سترك وحتى لو سترك الله فربما ينزع هذا الستر عنك بعد م د ة م ع ي ن ة ولكن توجد أ ش ي ا ء لو فعلتها ستجعل هذا الستر لا ينزع عنك حتى في ا ل ق ي ا م ة كيف كيف تتعامل مع الله إ ذ ا سترك أ ن ت تتكلم مع الناس في كل يوم لكن كيف تتعامل مع الله إ ذ ا كلمته ه توجد طريقة معينة للكلام مع الملك ن ا س ب ح إ ذ ا أ ت ق ن ت ه ا فسوف يستجيب الله لك كل طلباتك بل ربما يعطيك أ ح س ن منها لأن الله لا يستجيب لاي أ ن ل ل لا ه س ت ج ي لأي ب أ ح د و أ غ ل ب الناس لا يعرف هذه ا ل ط ر ي ق ة ولا يطبقها أ ل ا تحب أ ن تكون أ ن ت من النادرين الذين يطبقونها كيف تتعامل الله إذا نتساءل نتعامل الله إذا كلمته ألم نتساءل مرة كيف كيف غضب مع مع مرة غضب الله شديد و إ ذ ا وقع على شيء دمره تدميرا كاملا و أ ن ا أ خ ا ف أ ن يغضب الله علي و لا أ د ر ي أ ص ل ا هل هو ا ل آ ن غضب علي أ م لا ف إ ذ ا كان غاضبا مني فكيف أ ت ع ا م ل معه سبحانه ربنا جل جلاله إ ذ ا غضب ف إ ن ه يحب منك أ ن تفعل أ ش ي ا ء م ع ي ن ة إ ذ ا فعلتها سينطفئ غضبه سبحانه ليست ا ل ت و ب ة فقط يوجد تعامل آ خ ر يحبه الله تعالى هذا التعامل هو بالضبط ما يجب عليك أ ن تفعله وعلى عجل قبل أ ن يحدث أ ي شيء عندها سينطفئ غضبه سبحانه بالمناسبة ربنا سبحانه يرضى بسرعة أشياء بسيطة غضب أشياء السؤال كيف تتعامل مع الله إذا لكن مع يرضى ترضيه كيف إ ذ ا رضي سبحانه ف إ ن كثيرا من الناس يظن ان ا ل م ه م ة قد انتهت لا اهتمامك بالتعامل ك ي ي ف ة مع الله إ ذ اذا رضي مثل اهتمامك بالتعامل مع الله إ غضب ل أ ن الوصول إ ل ى رضا الله هذه م ر ح ل ة والاستمرار على الرضا هذه مرحله ة أخرى أصلا كيف أعرف كيف اخرى ل ل ع ض ي عني الآن أم لا أم تتعامل مع الله إذا رضي وتوجد مرحلة أعلى مجرد الرضا توجد م ر ح ل ة ر ا ق ي ة لا يعطيها ربي إ ل ى القليل من عباده فقط إ ن ه ا م ر ح ل ة الحب أ ن يحبك الله فتصبح أ ن ت حبيب الله وتنتشر محبتك في السماء فتصل فيحبك يعرفوا كيف كيف تنتقل يتعامل تتعامل إلى كل من يعيش هناك الملائكة ثم إلى الأرض فيحبك الناس لماذا؟ لأن الله لكن المشكلة أن بعض الناس لا الله الله إذا هناك يحبك أحبك من ثم مع نعم مع أن يعيش بعض أحبه إذا تائم الإنسان م أن يحب يزور كيف ا ن ح ب ب ه الله وقد جعل ل ن س ه ب ي تتعامل ا الأرض أسماه المسجد يذهب إليه أحباب الله ليقفوا هذا ا في في يذهب إليه بين يديه ي ل ب ولكل ملك أصول ومراسم ملك أن يجب ي ل م ه ن أن أراد د ي خ عليه ع كيف ت ت ا مع ل م الله إ ذ ا دخلت بيته يقول أ ح د اسرار ل ذ ي ن عرفوا أ الدخول على الله في بيته يقول و ا لما ل ل ه طبقتها ك أ ن ي أ د خ ل المسجد ل أ و ل م ر ة كيف تتعامل مع الله إ ذ اذا دخلت بيته م ن أن ولد ل اليوم إ ن ن س ا هذا وحتى و ي ج دخلت شعور معين يمر عليه و يمر فترة وأخرى يسمى بين أ ر ى يسمى ا ح ي ي ا ع ر ه بيته ن ف ر وأخرى ة يكون أحيانا الحياء ذ هذا ا الشعور تجاه الوالدين أحيانا يحس به مع مديره أحيانا مع الشخص ربما لا يعرفه هذا عادي يحدث وإلى الآن لا يوجد شيء غريب في الموضوع لكن العجيب وإلى لكن شيء مع مع يعرفه العجيب يوجد مديره غريب به يحدث يحس في وهو ان الله تعالى احيانا عليه وسلم ما هو هذا وكيف أتصرف إذا استحى الله يستحي منا تطرح لأول مرة تحت عنوان كيف تتعامل مرة لأول الله عنوان مع كيف في برنامج ت ل ف ز ي و ن ي ل أ ن ن ا كثيرا ما سمعنا عن برامج أ و كتب أ و دورات ت د ر ي ب ي ة تتكلم عن كيف تتعامل مع ا ل ز و ج ة كيف تتعامل مع ا ل أ ب ن ا ء كيف تتعامل مع المدير مع الزبائن لكن هل سمعنا من قبل عن موضوع كيف تتعامل مع الله مع أ ن ه سبحانه هو أ ه م النعامله بجمع م ا د ة ع ل م ي ة وطرحنا الموضوع ل أ و ل م ر ة في م ح ا ض ر ة ض خ م ة ق م ن ا ه ا في الكويت ولما ب د أ ت ا ل م ح ا ض ر ة ت ف ا ج أ ن ا ت ف ا ج أ ن ا أ ن عدد الحضور فيها يتجاوز خمسه وثلاثين الف من الرجال والنساء وهذا ت ق ر ي ب اكبر أ تجمع ل م ح ا ض ر ة في تاريخ الكويت أ ث ن ا ء ا ل م ح ا ض ر ة صادف مرور فتاتين عربيتين من غير المسلمين ت ف ا ج أ و ا منظر الناس وفي ولما ف ي خارج شوارع و سمعوا الحديث عن الله وعن ك ي ف ي ة التعامل معه بدات أ ت ل ف ا ة ب ا ل ب ك ا ا ء ل ف ت ا ة ا ل ث ا ن ي ة بالبكاء وجاءني الخبر و أ ن ا داخل المسجد أ ن ه م ا يرغبان ي بالدخول في ا ل إ س ل ا م و أ ن ا أ ث ن ا ء ا ل م ح ا ض ر ة بشرت الناس م ب ا ش ر ة تدرون ماذا يحدث ا ل آ ن أ ن ا والله ت ف ا ج أ ت والله ما قالوا لي الحمد لله جاء إ ل ى ا ل ل ج ن ة ا ل ن س ا ئ ي ة اناس ليسوا بمسلمين لما ر أ و ا الاجتماع هذا أ ر ا د و ا أ ن يسلموا ا ل آ ن الله أ ك ب ر الله اكبر ارادوا أ ن يسلموا ا ل آ ن وهم ا ل آ ن يكلمونهم وهم يريدون ا ل ر غ ب ة بالدخول ب ا ل إ س ل ا م بعدما ر أ و ا هذا الجمع العظيم أ ن ا أ ش ك ر كل واحد فيكم لعل الله يكتب أ ج ر إ س ل ا م ه م في اجوركم وموازينكم يوم ا ل ق ي ا م ة اللهم ثبتهم على الدين اللهم اهدهم اللهم ثبتهم اللهم يسألك س أن ل ل ل تشرح صدورهم إ اجعلهم م اللهم ا إ خ و ة لنا واجمعنا بهم في جناتك جنات النعيم أ ك ث ر من واحد أ ك ث ر من واحد أ ت و ا ا ل آ ن وبعض من جنسيات ع ر ب ي ة أ ي ض ا و ا ل آ ن كيف تتعامل مع الله ما هي إ ج ا ب ة هذا السؤال أ ن ا م ت أ ك د ب أ ن إ ج ا ب ت ه ستغير حياتك تماما والله والله تابعونا أنا لا أبالغ والله ستغير حياتك بإذن الله فما هي إجابة السؤال تابعونا في الحلقة القادمة هي بإظن ستغير في